فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال قُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ كنا خاطئين قالوا يا أبا نستغفر لنا جنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي قال سوف أستغفر لكم ربي إن انه هو الغفور الرحيم انه هو الغفور الرحيم فلم ماذا دخلوا على يوسف فاوا الى ابويه وقال ذقوا مصر ان شاء الله امني عَلَّلَ وَخَرُّ له, لَهُ سُجَّدَا وَقَالَ وَجْهِي عَلَى اللَّهِ وَخَرُّ لَهُ سُجَّدَا وَقَالَ أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَا يَا مَنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا ربي حقا قد احسن نبي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم وقد احسن نبي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم, وجاء بكم من البدو أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم انه هو العليم الحكيم رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث رب قد اتيتني فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصلاح يحيين توسني مسلما وارحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب نوحي اليه ذلك من انباء وما كن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 عرص الذي مؤمني